والذين يرموون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين نجوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم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 تَنَقُّلُهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن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 وأتوهم مما لله الذي أتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتقو عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِهِنَّ غفور رحيم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 ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال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 والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بقيعت يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عدده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر النجيم يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ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 والله خلق كل دابة مما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 وليبدلنهم من بعد خوفهم أم لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وما كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 والقواعد من النساء إلا التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح أي طعن ثيابهن